119. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما 110. وليبلي المؤمنين منه بناء حسنا إن الله سبيع وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَانًا فَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت فأم نب الله مع المؤمنين